شكراً، شكراً جزيلاً، شكراً بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات الحضور ورحمة الله وبركاته لعله أنوان الأمسية سهرة مع إبليس لفت نظر البعض منكم نعم، هي سهرة مع إبليس أقول بالقصيدة قبل يومياً ليله واحد بشعبان مثل كل يوم اقضي الليل قبل يومين ليله واحد بشعبان مثل كل يوم اقضي الليل تسهران ابحر للنجوم نجم سعدي وتضجر بي والسعد ما بان هو على طبع الصحبني من زغر سني اقضي الليل بين مهافه الاوزان وانا ويا القوافي مناشد على وعلى ضيم السفينه الفاجده السفان مر بكعله حالي ومره اتغنى غن العايش بغربه مو غن البطران وانا ويا القوافي وعلى ضيم السفينه الفاجده السفان مر بكعله حالي أو مرة أتغنى غنى العايش بغربة موغنى البطران وقبل ما أبدي واكتب صدر أول بيت لن وافد لفاني طوح بركبان لفاني أو قرب يمي لن شبح ميشوم كل خطوة ليذبها محايل وبهتان منه أنت؟ وش جابك بهذا الليل؟ منه أنت؟ وش جابك بهذا الليل؟ قال إبليس أنا جاءت لك سلوان من هو أنت وش جابك بهذا الليل؟ قال إبليس أنا جئت لك سلوان قلت لوكمش من لعنة الله عليك يالفرقاك عيد وشوفتك أحزان قلت لوكمش من لعنة الله عليك يالفرقاك عيد وشوفتك أحزان أبو مر زعل مني وخزرني بغيظ مثل الذيب لمعطلو خزر زعلان قالش ما لك انت وياي ابن آدم علي ترمي الشتايم واللعن ألوان تعال قعد أو خلني تحاسبان وياك وخل بينك وبيني يحكم الوجدان أنا الباري أمرني أسجد الآدم وما نفذت أمر الخالق الديان قلت يا ربي أنا أسجد الوجهك لكن كلف علي ما أسجد الإنسان اخلقت آدم يا ربي بقدرتك من طين أو اللي اخلقتني من سنة النيران غضب رب الجلاله. أو قال روح ابعد أو من العبودية ورحت ندمان هذه قصة يا الباري يا ابن آدم هنو برجع القصتك يا ابو فلان هذه قصة يا الباري يا ابن آدم هنو برجع القصتك يا ابو فلان من قابل أبدي هالشتة الهابيل شلون انسفك دمه ذوله موش اخوان همان الذي يوسف رمية تبير لو اخوته وتالته مو السرحان همانك طعت منحر نبي يحيا نبي او ينذبح متجا ابن ذنبشان همان القلت يا ناس عبدوني مثل فرعون وتحدى قوى الرحمن همان القلت يا ناس عبدوني مثل فرعون وتحدى قوى الرحمن همانا لردت أغدر نبي موسى يوم اللي قلب ذيك العصى ثعبان همانا لردت أصلب نبي عيسى على ذاك الصليب قبالها النجران همانا لجبت وحشي على الحمزة وكلت شبده مثل زوجة أبو سفيان وحق رب التعبد الناس يا ابن آدم شفت منك مصيبه شيب الرضعان ابن بضعه نبيك طاح برض الطف وجسمه بلا كفن وتشفن بتربان وبني جنسه اعتنت من كلمه هب وصاب على شتلك صدت امواج من فرسان عقب كتله ان حمل فوق الرمحراسه او صدر حسين صار الخيل هم ميدان يبنا دم عقب ما وذره وجسمه على ايتام وحراير حرقه والصيوان هم انا قلت اقطع نزاع القوم يا حرمه لو روح اضرب طفل عطشان هم انا قلت اقطع نزاع القوم يا حرمه لو روح اضرب طفل عطشان هما نلس بيت أطفال فوق النوغ ويسيره بتعلي وتوقف وسط ديوان اش من عقب تتلح سينا هالبيتة اسمع ابليس شو يقول اش من عقب تتلح سينا هالبيتة شافه ومحن وهموم وغصص واشجان اشكر ربي تي لن نجعل نبليس وما سواني واحد من بني مروان اشكر ربي تي لن نخلق نبليس وما سواني واحد من بني مروان ما أذكر لك إش عملة بني العباس بالخدمة همانا اللي ردت أصله بنبي عيسى على ذاك الصليب قبالها النجران همانا الجبت وحشي على الحمزة وكلت شبدة مثل زوجة أبو سفيان وحق رب التعبد الناس يا ابنادم شفت منك مصيبة شي بالرضعان ابن بضعة نبيك طاح برض الطف وجسمه بلاشفا وتشفن بتربان وبني جنس من كل مهب وصوب على شتلك صدت أمواج من فرسان عقب شتلاً حمل فوق الرمح راسة أو صدر حسين صار الخيل هم يدان يبنادم عقب ما وذره وجسمه علي تام وحراير حرقه والصيوان همانا لقلت اقطع نزاع القوم يا حرملة وروح اضرب طفل عطشان همانا لسبيت اطفال فوق النوق ويسيره بتعلي توقف وسط ديوان اش كثر من عقوبتشة لحسينة هالبيتة شافة ومحن وهموم وغصص وشجان اشكر ربي شيلن نخلق نبليس وما سواني واحد من بني مروان ما اذكر لك اش عملة بني العباس روح انشد عليها السجن والزنزان ما اذكر لك اش عملة بني العباس روح نشد عليها السجن والزنزان جرائم لو أن أذكرها المقامي طول ومن همها يطيح على الأرف فهلان أنا أدرش تريد تقول يا بنادم تقول الماضي وله وانقضت أزمان وإحنا بالتطور والعلم صرنا وراح الجهل وأهله وقوض الطغيان يا الطغيان هذا الراح يا بنادم راح الروسيا اللي هدمت الشيشان يا دولة الذي ما بيها ضيم وجور وياه اللي اخذك عنها هو النسيان يا طغيان هذا الراحي ابنه دم راح الروسية اللي هدمت الشيشان يا دولة الذي ما بيها ضيم وجور وياه اللي اخذك عنها هو النسيان بالهند مجاعة تريد تنساها لو حرق المساجد برض فباكستان لو تنسى مذابحها قبل عامين وبشيعة عاليش عملة أفغانستان لو تنسى اللقيطة التسرح وتمرح ما بين الجنوب وه plotted żolan تنسى البوسنا لو ماذبحت قانة لو تنسى المؤسی الجرة بالسودان إش تنسى إش تنسى البوسنا لو ماذبحت قانة لو تنسى المؤسی الجرة بسودان لو تنسى العراقj عليه علی Sewan وبسجن القواغی ترزح الشبان وفوقاها الحصار علیه من كل صوب والشعب العزة صار اسمه شعب جوعان ولتترجّة منهم خير للتحرير ليلهدن بلدهم أصبحوا أعوان ولتترجّة منهم خير للتحرير للهدم بلدهم أصبحوا أعوان أصبح يا ابنى دم قضيتك أصبحت سلعة وتجارة وضرب أموال och sfare يا ابنى دم قضيتك أصبحت سلعة وتجارة وضرب أموال وسفر بلدان كل هذه وتقول إبليس يا ملعون إش عندي وياك يا ابن آدم يا عالي الشان آدم نبي وما طخيت إلى رأسي وإنت تسجد وتركع للأمريكان آدم نبي وما طخيت إلى رأسي وإنت تسجد وتركع للأمريكان هاي امريكا هاي اللي بيها تتبجح طلعت بالمذله من ارض لبنان ادم نبي وما طخيت لراسي وانت تسجد وتركع للامريكان هاي امريكا هاي اللي تتبجح طلعت بالمذله من ارض لبنان واختمها واودعك بعد يا ابن نادم شنك ما تريد لسهرتك سلوان لشن عندي وصية وياك من تلعن لعن نفسك ولا تلعن الشيطان لشن عندي وصية وياك من تلعن لعن نفسك ولا تلعن الشيطان طبعا أنا قلت له أنت الملعون يا ملعون